بسم الله الرحمن الرحيم وانظر في محاكمنا اليوم قد امتلأت بالشكاوى والقضايا حتى بين الأقارب حتى بين الإخوة وبني العمومة, الإخوة وبني من, العمومة, الإخوة وبني العمومة من أمام المحكمة الشرعية تنقل لكم تسجيلات الهجرة بعض صور لقضايا الناس السلام عليكم عليكم السلام سلام. سلام. الله. لو سمحت يا أخي سؤال بسيط أنا أشوفكم متجمعين هنا ودي أسألك أنت بالذات لماذا جئت يعني إلى المحكمة ما هي قضيتك يعني لو تحدثنا عن هذا الأمر لو باختصار أنا اشتريت سيارة باسمي لقريب لي لأن عمله ما ما يسمح بشراء سيارة دفع القسط الأول والقسط الثاني. الثالث نعم ولا عد شفت وجه وأنا الآن مبتلش مع الشركة رافعين علي دعوة للسداد لا حول ولا قوة إلا بالله الأخ الثاني لعلك تحدثنا عن قضيتك داخل المحكمة وش مشكلتك الآن؟ يا أخي أنا كفلت قريب لي في أموال وسددت عن هذه الأموال مبالغ كبيرة ثم طالب بدأ يسوّف يهرب في الأخير قال لي شبياني أبوك عنده فلوس كبير الله يدفع عنه يا أخي مو بقهار هذا أنا لا أجد تعليق ح يا إخوان. يا إخوان فقدنا الأمانة فقدنا الثقة فيما بيننا البين الأمانة يا إخوان, الأمانة يا إخوان. خلق داخلي يدفع الإنسان لأداء الواجب وعدم التفنيط, وعدم التفنيط, وعدم التفنيط به ماذا أقول لكم يا إخوان جاني صاحبي يشتكي الحال ويقول تك فسلفني حالتي صعبة ورايا ديون ورايا عيال. قلت له أبشر كم المبلغ اللي تبيه قال لي مبلغ وبصراحة إن المبلغ كان كبير علي لكن أمام حالته الصعبة قلت لها ابشر كم يبغالك وقت اللي قال لي ستة أشهر قلت لا أخذ لك تسعة أشهر والحين راح سنتين وانا دور للرجال يمين يسار ولا حس ولا خبر ما أشوف الأغبار تعال اذهب إلي قل الأطراف ما تسمع لماذا نهرب من بعضنا البعض لماذا نخون بعضنا البعض <تصفيق> أصبحنا لا نثق فيما بيننا البيت حتى القريب لا يثقوا. لا يثق في قريبه أين هي أخلاق المسلمين الذي نعاني منها اليوم حقيقة افتقادنا لأخلاق المسلمين حقيقة في تعاملاتنا في بيعنا وشراءنا في أخذنا وعطائنا خلق عظيم لو تخلق به المجتمع لساد الأمن والأمان وعمت الثقة بين أفراد المجتمع إنه خلق الأمان فقط منها الجبال وسماوات الثقال وابن آدم لا يزال جاهلا رغم المكانة جاهلا رغم المكانة موظف في شاركة أعطوه سيارة يقودها لقضائي لقضاء حوائد الشركة رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة يوم ضيانة أدعى أمانة الأمانة. أمانة الأمقص أمانة. أمانة وأعظم الأمانات هذا الدين لأن الإنسان لما لم تعود للحق همّا كل ناصرنا أئمّا في دروبنا فجر في جماعة المسلمين حافظا أمانة الله التي استأمنك إياها أم كنت مع النائمين المضيعين اتق الله عباد الله اتق الله عباد الله الدين أعظم ما من عليه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أولئك الذين يتصدرون يتصدرون المسؤوليات ويترأسون على أبناء المسلمين اتق الله في أبناء المسلمين اتق الله في أبناء المسلمين وأدوا الأمانة أنا في الحقل عامل في أدائ غير كامل حين قاصرت الأنامل لم تعود للعز خانة. كذلك أمانة الأسرار الزوجية أمانة. البيوت أسرار أمانة. فاحفظ الأمانة أمانة. يوم ضيع الأمان متى تقوم الساعة؟ يوم متى تقوم الساعة أمانة. إذا ضيعت أمانة. الأمانة؟ يعيد الحق فينا يصرف القيمة الثمينة يتبل الأيد فينا رفعا صوت الأمانة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم, تقدم خطبة لفضيلة الشيخ خالد, خالد الراشد بعنوان, بعنوان, بعنوان يوم ضيعنا الأمانة. الأمانة والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 على عهد أبي بكر، حيث أن أبو بكر رضي الله عنه استعان به في أول خلافته على على تولي القضاء، ومضى عام على تولي عمر هذه المسؤولية، ثم جاء يقدم استقالته يريد أن يعفى أن يعفى من القضاء، فقال له أبو بكر أمن ثقل المسؤولية يا عمر؟ أردت أن تتخلى عنها قال لا ولكن مضى لي عام وأنا في القضاء لم ترفع إلي قضية واحدة مضى لي عام كامل وأنا على قضاء المسلمين لم ترفع لي قضية واحدة ليس لي حاجة بين قوم مؤمنين عرفا كل منهم ماذا له وماذا عليه مجتمع يثق في بعضه البعض مجتمع يسعى إلى إصلاح ذات بينه فيما بينه البين مجتمع يعرف الحقوق فيؤديها والشعار ثقة فيما بينه البين لاحظ الفرق وانظر في محاكمنا اليوم قد امتلأت بالشكاوى والقضايا حتى بين الأقارب حتى بين الإخوة وبني العمومة ساءت أخلاقنا ساءت معاملاتنا لم يعد المجتمع يثق في بعضه البعض منذ أيام مضت جاءني أحدهم يشكو حاله ويطلب الإعانة يقول تراكمت علي الديون أكثر من ثمانين ألف ووالله ليس لي فيها يد لا من قريب ولا من بعيد أنا أتحملها عن الآخرين أينهم هم الآخرون؟ أين هم الآخرون؟ حتى يؤدوا الحقوق ويحفظوا الأمانات قال جاءني قريب من أقاربي قال لي أنا في أمس الحاجة لشراء سيارة مظالي في الوظيفة فترة قصيرة وعلى الزواج عهد قريب أحتاج إلى السيارة حاجة ضرورية قلت وماذا تريد مني؟ قال تقدمت إلى أحد الشركات طالب بيعي بالتقسيط فأبو وقالوا إن مدة الخدمة التي خدمتها لا تكفي حتى نبيعك السيارة قلت طيب وما الحل قالوا الحل تصرف فما وجدت الحل يقول قريب فما وجدت الحل إلا أن تشتريها أنت باسمك وأنا أقوم بالسداد أن تشتريها باسمك وأنا أقوم وأنا أقوم بالسداد يقول فاشتريتها باسمي وقام بسداد الشهر الأول والثاني ثم اختفى عن الأنظار بحثت عنه في كل مكان لم أجده تراكمت الأقصاط المتأخرة حتى ساءت العلاقة بيني وبين تلك الشركة ثم رفعوا علي دعوة في الحقوق طالبوني بسداد القيمة كاملة طالبوني بسداد ثمانين ألف ريال بحثت عنه قالوا لي لقد سافر إلى بلد بعيد كيف يستطيع السفر ويترك قريبه على هذه على هذه الحال هذه صورة واحدة هذه صورة واحدة وإلا الصور كثيرة متعددة بل قال لأحدهم قمت بكفالة من أعرفه تمام المعرفة وبدأ يتأخر في السداد النظام يقول يؤتى بالكفيل يقوم بالسداد ثم يطالب المكفول بسداد حقه يقول قمت بسدادي ما تأخر عنه مرات ومرات ثم لما طالبته بحقي قال إن أباك رجل ميسور هو يسدد عني هذا من أثق به وأنا وإياه على علاقة طيبة منذ سنوات يا إخوان أثق فقدت فيما بيننا البين جاء رجل يقترض من رجل فقال له كم تريد ما هي حاجتك قال حاجتي مبلغ كذا وكذا قال متى تستطيع سدادها خذ الوقت الذي تريده متى تستطيع سدادها قال أحتاج إلى ستة أشهر قال خذ تسعة أشهر قال أحتاج إلى ستة أشهر قال خذها مني تسعة أشهر يقول الآن مضت سنتان ولم أره من بعدها تعال اذهب إليه قل للظروف ما تسمح لماذا نهرب من بعضنا البعض لماذا نخون بعضنا البعض أصبحنا لا نثق فيما بيننا البين حتى القريب لا يثق لا يثق في قريبة أين هي أخلاق المسلمين الذي نعاني منها اليوم حقيقة افتقادنا لأخلاق المسلمين حقيقة في تعاملاتنا في بيعنا وشرائنا في أخذنا وعطائنا خلق عظيم لو تخلق به المجتمع لساد الأمن والأمان وعمت الثقة بين أفراد المجتمع إنه خلق الأمانة إنه خلق الأمانة الذي ضده الخيانة التي هي من صفات المنافقين من حديث أبي هريرة عند البخاري آية المنافق ثلاث وعد منها إذا أتمن إذا أتمن خان بل أمرنا الله وحثنا على أداء الأمانات فليؤدي الذي أتمن أمانته الله, ربه الله أهل الكتاب حين قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما ذمت عليه قائما فقدنا الأمانة فقدنا الثقة فيما بيننا البين كلما قوي الإيمان في القلوب كلما حفظت الحقوق وأديت الأمانات وكلما ضعف الإيمان في قلوبنا ظيعت الأمانات وظيعت الحقوق أين نحن من هؤلاء أين نحن من هؤلاء جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقار اشترى رجل من رجل عقار الذي اشترى العقار كان يحفر في عقاره فوجد جرة من الذهب وجد جرة من الذهب في العقار الذي اشترى فذهب بها إلى الرجل الذي اشترى منه العقار وأعطاه الجرة فقال الذي باع العقار أنا بعتك العقار بكل ما فيه فقال الرجل وأنا اشتريت العقار ولم أشتري جرة الذهب فتنازع الرجلان في جرة الذهب كل يقول جرة الذهب لك فاختصم إلى القاضي فتعجب القاضي من مثل هذه القضية تعجب القاضي من مثل هذه القضية فقال لهذا ألك غلام؟ قال نعم قال وأنت ألك جارية؟ قال نعم قال زوجوهما وأنفقوا عليهما يوم أن كان المجتمع يثق في بعضه البعض يوم أن كان المجتمع شعاره الصدق والأمانة أسألك بالله رويع غنم رويع غنم في الصحراء ما الذي يدفعه لحفظ أمانته أليست هي استشعار مراقبة الله أليس هو هذا الخلق الذي في داخله الذي يدفعه إلى مراقبة الله جل في علاه يرتاد بأغنامه أحسن المراعي ولا رقيب عليه إلا الله اليوم الموظف يتأخر ويتكاسل ويتهاون لا يستطيع أي رئيس شركة أو مدير مؤسسة أن يراقب كل موظف في مكتبه الأمانة يا إخوان خلق داخلي يدفع الإنسان لأداء الواجب يدفعه لأداء الواجب وعدم التفريط به رواع غنم في الصحراء يحفظ أمانته ويرعاها حق الرعاية يراه ابن عمر يرتاد بمراعيه أحسن المراعي فيقول له امتحانا بئنا من هذه الشياء فيقول رويع الغنم أنا مؤتمن اسمع أنا مؤتمن ولا أستطيع التصرف فقال له ابن عمر امتحانا واختبارا قل للمالك أكلها الذئب والذئاب تعد على الأغنام عدت الذئاب على يوسف عليه السلام كما قال إخوة يوسف أليس من المعقول أن تعدذ أبو على الأغنام؟ قال قل المالك أكله الذئب. فقال الأمين. فقال الأمين. وماذا أقول لله إن كنت سأقول للراعي أكله الذئب؟ فماذا سأقول لله حين أفرط في الأمانة؟ ماذا سأقول إذا وقفت بين يدي الله وقتم على اللسان واليدان والرجلان اليوم نختم على أفقائهم. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ماذا أقول لله فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه قال كلمة أعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه كلمة أعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه قل معي وأنت تسمع مثل هذه الأخبار أين نحن من هؤلاء اقترض رجل من رجل مبلغا من المال فقال له صاحب المال جئني بكفيل قال الذي اقترض كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. قال رضيت قال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال رضيت الكفيل هو الله والشاهد علي وعليك هو الله اتفقا على يوم لسداد ذلك المبلغ وكان بينهما بحر هذا يقيم على تلك الضفة وهذا يقيم في الجهة الأخرى فلما حان وقت السداد خرج الذي له المال وخرج الذي عليه المال كل يريد أن يلتقي بصاحبه هذا ينتظر وذاك يريد الذهاب قدر الله في ذلك اليوم أن الجو كان عاصفا والسفن لا تسير في ذلك اليوم فاحتار هذا وانتظر ذاك هذا يريد أن يؤدي الأمانة طلب منه كفيل قال كفيلي الله طلب منه شهيد قال الشهيد بيني وبينك هو الله فلما رأى أن الوقت قد تأخر وليس له حيلة في ركوب البحر إذا بخشبة على شاطئ البحر أخذها الذي عليه الدين وكتب فيها رسالة ووضع فيها المال لقد انتظرت حتى أجد سفينة أركب فيها إليك فلم أجد هذا هو المال وهذا رسالتي طلبت مني كفيل قلت لك الكفيل الله طلبت مني شهيد قلت الشهيد الله فالله يؤدي عني فالله يؤدي عني وقذف الخشبة على أمواج البحر تتقاذفها الأمواج منة تنويسرة من الطرف الآخر انتظر الرجل أخذ ينظر في الأفق على سفينة تقبل من هنا أو من هناك فلم تقبل فلما مل وطال عليه الانتظار أراد الذهاب فإذا بقطعة خشب تتقاذفها الأمواج فقال في نفسه لن أرجع إلى أهل خالي اليدين لن أرجع إلى أهلي خالي اليدين سأخذ هذه الخشبة أقطعها أجففها ثم تكون نارا ووقوداً لي ولأهلي أخذها وهو لا يعلم أن الأمانة قد وضعت فيها أخذها فلما ذهب إلى البيت وكسرها خرجت الرسالة من بين كسرات الخشبة، فقرأ الرسالة. انتظرت، فلم أجد سفينة. طلبت مني كفيل، قلت لك الكفيل الله. طلبت مني شهيد، قلت لك الشهيد الله. فالله يؤدي أمانتي، وهذا هو المبلغ. فأخذه، ثم تعجب. تعجب. كيف لا؟ حين صدقوا مع الله، صدق الله معهم. دارت أيام. ودارت فترة من الزمن فجاء الذي عليه الدين والمبلغ معه كاملا يريد أن يسده فلما جاء عند الرجل قال له إن المبلغ عليك حلال وقد سد الله عنك وهذا المبلغ مني لك هدية قد المبلغ كاملا لا أريده فلقد سد الله فلقد سد الله عنك يوم كان شعارهم أمانة صدق يثقون فيما بينهم البين يعطي كل إنسان ما له ولا يطالب إلا إلا بحقه قال القرطبي الأمانة تعم جميع وظائف الدين فكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة الأعراض أمانة الأموال أمانة الأنفس أمانة وأعظم الأمانات هذا الدين اسمع معي وقل أين نحن من هؤلاء اسمع معي وقل أين نحن من هؤلاء كانوا يثقون في أنفسهم وفي بعضهم البعض حتى على الرقاب يكفل الرجل الرجل حتى على الرقبة ولا يهاب تقول السير جاء شابان إلى عمر رضي الله عنه ومعهما رجل كبير يقتادانه أخذ الرجل من تلابيبه يقودانه إلى عمر فلما جاء إلى عمر قال ما خطبكما قال قتل أبانا قتل أبانا فنظر فيه عمر قال أصحيح ما يقولان قال نعم ضربته بصخرة على رأسه فسقط ميتا قال عمر أما وقد اعترفت أما وقد اعترفت فلا بد من القصاص النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن أما وقد اعترفت فلا بد من القصاص قال يا أمير المؤمنين لي صبي صغار يقيمون في الصحراء لا والي ولا راعي اعطوني مهلة اعطوني فرصة أذهب إليهم أخبرهم أني لن أرجع إليهم بعد اليوم ادفعهم إلى من يقوم بكفالتهم أو يقوم بسد حاجاتهم فليس لهم بعدي إلا الله قال عمر لا نستطيع أن ندعك تذهب فقال للقلامين أتعفوان قال لا قتل أبانا مع سبق إصرار وترصد قال لا فقال عمر لا نستطيع أن ندعك تذهب لا نستطيع إلا, إلا أن تأتي بكفيل يكفلك إلا أن تقوم وتأتي بكفيل يكفلك من أين يأتي بكفيل لا يعرف أحدا فنظر في وجوه الحاضرين فقال هذا يكفلني نظر إلى أبي ذر وقال هذا يكفلني والله ما من قبل وما تكلم معه قط من قبل فقال عمر لأبي ذر تكفله قال نعم قال نعم يا أمير المؤمنين أما وقد اختارني من بين هؤلاء القوم والله لا أخذله المسلم ما يخذل المسلم يا إخوان المسلم أخ المسلم لا يخذله أبدا حتى وإن كانت القضية تتعلق على رقبته ونفسه قال عمر يا أبا ذر إن لم يأتي الرجل فأنت تعرف ماذا سيكون الجزاء قال أعلم يا أمير المؤمنين قال الرجل أمهلوني ثلاثة أيام ثم سآتي إليكم أسلم نفسي مضى اليوم الأول ومضى اليوم الثاني ومضى اليوم الثالث وبدأوا يترقبون تلك الساعة التي وعد الرجل بالرجوع فيها طال الانتظار على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه حتى لما آيس الناف من قدوم الرجل إذا بغبار يأتي من بعيد فلما أقبل إذا هو بالرجل يعتذر عن تأخره فهلل الناس وكبروا فهلل الناس وكبر رجل في الصحراء لا يعرف مكانه أحد القضية ليست قضية عشرة ألاف ريال أو مئة ألف ريال القضية قضية رقبة سيسجدها في الحال فكبر الناس وهللوا وقال عمر للشابين أتعفوان قالوا عفونا قال عمر للشابين أتعفوان قال عفونا كيف لا يعفون والقضية ثقة وأمانة وصدق بين أفراد المجتمع أما ترى أيها الغالي أن هذا هو ما نحتاجه اليوم أما ترى أيها الغالي أن هذا هو ما نحتاجه اليوم أن تكون المعاملة والشعار فيما بيننا البي صدق وإخلاص صدق في البذل صدق في العطاء صدق في كل شيء من شؤون حياتنا بلا والله هذا ما نحتاجه اليوم اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ومن تقوى الله حفظ الأمانة وأداء الحقوق ومراعاة مشاعر الآخرين جاء ذكر الأمانة في القرآن على معان ثلاثة بمعنى الفرائض كما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وجاءت بمعنى الودائع كما قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وجاءت بمعنى العفة وجاءت الأمانة بمعنى العفة كما قال الله عن موسى على لساني بنت شعيب إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي في بدنه عفيف في معاملاته هذا ما نحتاجه اليوم ولن يكون الرجل أمينا حتى تظهر فيه ثلاثة أمور عفته عما ليس له عفته عما ليس له ثم تأدية ما عليه للآخرين ثم اهتمامه بحفظ حقوق الآخرين. موظف في شركة أعطوه سيارة يقودها لقضاء لقضايا حوائج الشركة. رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة. رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة. ظانا أن ليس عليه رقيب. ظانا أن ليس عليه رقيب. أحبتي أكرر. البشر ما يستطيعون يراقبون البشر البشر لا يستطيعون أن يراقبوا البشر في كل شأن من شؤونهم إن لم يكن الرقيب هو الله إن لم نستشعر أن الحسيب هو الله فلن تؤدى حقوق ولن تحفظ أمانات من أعظم ما استؤمنت أنا وإياك عليه أمانة الدين التوحيد الذي لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء بتوحيد خالص عند الله عند البخاري من حديث معاذ رضي الله عنه قال بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم مضى ثم قال بعد ساعة يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا أتدري ما حق العباد على الله إن التوحيد قلت الله ورسوله أعلم حقهم عليه ألا يعذبهم حقهم عليه ألا يعذبهم وإن لم يعذبهم دخلوا الجنة ومن حقوق التوحيد المحافظة على الصلوات من حقوق التوحيد القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات أسألك سؤالا أسألك سؤالا فجر هذا اليوم حفق على الأمانة أم كنت من المضيعين صليت الفجر في جماعة المسلمين حافظا أمانة الله التي استأمنك إياها أم كنت مع النائمين المضيعين اتق الله عباد الله اتق الله الله عباد الدين أعظم ما استؤمننا عليه أعظم ما استؤمننا عليه هذا الدين إن حافظنا على ديننا وحفظنا حقوق ربنا سنحافظ على حقوق الآخرين من حافظ على الصلاوات والأوامر وترك المنهيات حفظ حقوق الآخرين كلمة إلى الذين يتصدرون المسؤوليات ويتأمرون على المسلمين أعلم بارك الله فيك أن المسؤولية أمانة أن المسؤولية أمانة وأنها يوم القيامة خزي وعار وندامة جاء أبو در إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استخدمني استعمني على بعض أمورك قال يا أبا در أنت ضعيف أنت ضعيف والمسؤولية أمانة وهي خزي وعار وندامة يوم القيامة إلا أن يقوم بحقها إلا أن يقوم بحقها كما قام يوسف حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإلى أولئك الذين يتصدرون يتصدرون المسؤوليات ويترأسون على أبناء المسلمين اتقوا الله في أبناء المسلمين اتقوا الله في أبناء المسلمين وأدوا الأمانة فيما استرعاكم الله فكلكم راعي وكلكم مسؤول مسؤول عن رعيته كذلك أمانة الأسرار الزوجية أمانة الأسرار الزوجية إن من أعظم الأمانة يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي له ثم يكشف سرها أو تكشف سره يقول حدث بيني وبين فلان كذا وكذا البيوت أسرار فاحفظ الأمانة واحفظ الأسرار في البيوت متى تقوم الساعة متى تقوم الساعة إذا ضيعت الأمانة في الحديث قال أنس بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل دخل إعرابي فقال يا محمد متى الساعة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أي الصحابة قلنا إما أنه كره سؤاله أو أنه لم يسمع ماذا قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة قال الإعرابي أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما ضياعها قال إذا وسّد الأمر إلى غير أهله إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فاتق الله عباد الله واعلم أن من صفات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم اتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإيمان هو الدافع لنا لحفظ الأمانات وأداء وأداء الحقوق لما ضعف الإيمان ضاعت الأمانات وضيعت الحقوق استشعروا رقابة الله في كل مكان في الصحراء يراك في البر يراك في البحر يراك هذا هو الدافع الحقيقي لنا لحفظ الأمانة اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وصلاه خاشعه وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين ابن ادم هل كفانا الأمانة يا ابن آدم هل كفانا ما نلاقي من مهانا ثبو هان قد كسانا يوم ضيعنا الأمانا يوم ضيعنا الأمانا أشفقات من هالجبال وابن آدم لا يزال جهلا رغم المكانة تعود للعز خان وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر الثقبة أول شارع مكة هاتف رقم صفر ثلاثة ثمانية فاكس رقم صفر ثلاثة ثمانية صندوق بريد 20597 الرمز البريدي ثلاثة واحد 9 5 2 الهندسة الصوتية والإخراج الفني المهندس أحمد سامي وابن آدم لا يزال المكان مقدمة الحان وأداء المهندس أحمد سامي لما لم تعود كلنا في وكان معكم من التقديم والإذاعة محدثكم ساعد الغامدي وكان معكم من التقديم وشكر خاص لكل من الاستاذ سالم القحطوي والشاعر عبد الحميد حسن في الحق ل في اداء غير كامل حين قصرت الانامل لم تعود للعز خان هذا الشريط قد حوى دررًا بسمع الاذن ملحوظه لذلك قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة هذا الإصدار برعاية مجموعة نوافذ إعلانية مجموعة نوافذ إعلانية من بين بطون الكنق تبس المعلومة الجديدة والخاطرة المفيدة والحدث المهم والقصة المعبرة والموعظة المؤثرة لنصوغها لك بروعة الاختيار وصورة الإبدال لتستوعب المعرف وتعيش الحدث للطلب والاستفسار زورونا على موقعنا لتستمتعوا بروعة لوحاتنا www.adv-win.com هذا الإخداف برعاية موقع قافلة الدائية قافلة, قافلة الدائية. الدائية قافلة الدائية أيها فيركاب قافلة الداعيات بدأت بفكرة انطلقت بثقة وسارت بتوفيق الله ندعوك أخت الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات دبليو دبليو قافلة الذي حرصنا أن تتضيح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها.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 في ركاب الغافلاء أياما في ركاب الغافلاء <تصفيق> أرضاع الإلكتروني مجمع التسجيلات على الإنترنت نافذت <تصفيق> إلى عالم الشريط الإسلامي <تصفيق> www.mojama.net برنامج وليف ولي. برنامج وليف لحماية الأسرة من مخاطر الإنترنت وليف برنامج وليف أول برنامج عربي في العالم يحقق الحماية من مخاطر الإنترنت وليف ولي. لمن يخشى على أسرته من الانزلاق في براثن الصور والأفلام الفاضحة والاتصالات المشبوهة وليف ولي. يمنع عنك خطر الصور والأفلام وبرامج المحادثة وليف ولي. يمكنك من تحديد المواقع التي يزورها أبنائك ويحجب باقي المواقع وليف. وليف يمكنك من تحديد وقت دخول الإنترنت لجميع أفراد الأسرة وليف, وليف. يحمي أسرتك ويعطيك الأمان التام. التام برنامج وليف تجده في مكتبة جرير وفي كل التسجيلات والمكتبات الإسلامية وليف www.waleef.net الاستفسار جوال 0556885373 ثلاثة الآن في جميع التسجيلات الإسلامية في يوم الأيام في يوم الأيام أحد الناس أراد أن يتزوج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسك بالنور والسرور كيف الحال حياك الله محمد البركة سمعني أنك تزوجت يا رب لك الحمد الحمد الله يبارك لك إن شاء الله عقبالكم عقبال بس اسمع تربو الصيف سمعرين فيهم لف ودورون بوصيك إنك تكون جازم وحازم معهم. ما عليك، هذا رجال ومشبب ما عليك. لا, لا وصيك في ذبح البس. <تصفيق> أبى تذبح البس ولا توصحي ريس يصير مشبب. كيفه والله بصير؟ وفي يوم الدخلا، سمع أم الزوجة تقول: سمعيني يا بناتي، أردت وداجت قبل ما أردتك. ماذا الكلام هذا؟ يعني سيطري عليه قبل ما سيطر عليك طيب قالت لها يا أمي وشلو أنا سيطر عليه؟ تونا أول يوم قالت. هذا هو الصح من أول يوم اقتل عرق وسيحي دمه قلت لها طيب كيف؟ طيب كيف فتبت. إذا صارتها حطي كاسل الماي على كسريحة على السرير. من أول ما يدخل قلت لو سمحت قبل كاسل الماي أول أمر يمتثله بيدخل بالدوم وانت الآن ركبتي وخلاص وصرتي الحين انت المسيطرة زين فاهم حبيبتي الرجل يعني من حظ أن هذا الكلام فلما دخل الغرفة وإذا وإذا بالمشهد كما هو كأس موضوع على التسريح أه. والزوجة اللطيفة المغرر بها المسكينة جالسة على السرير فقالت له لو سمحت أطوي لكأس الماي فما كان هناك إلا كف صرحت البنت جاءت الأم سلامات سلامات وش اللي صاير وش اللي صاير قال أبدا أبدا بنتي سبعة تركب لكنها طاعة لكنها طاعة تداول الحب ليه لازم واحد في العلاقة يصير واحد كسبان ما نكون نحن كلنا كسبانين في العلاقة تداول, تداول الحب انت تربح وانا اخسر فأكون حمال اسي تداول, تداول الحب انت تخسر وأنا اخسر فتكون العلاقة علي وعلى أعداه الحب الحقيقي اتكلم معك يا أختي انت انتبهي أطلعين الملف انتبهي hizo الملف çek وانت كذلك <تصفيق> الحب الحقيقي لماذا نحن حينما تحدث اي شرارة بسيطة نبدأ ننكث الماضي, الماضي ونرجع, ونرجع إلى أنا سويت لك وحطيت لك وعملت لك وأنا جبت لك وانا وانا وانا وانا وانا وانا هذا و أنا و أنا و أنا و هو إشدوك فرأون فلا نكون فراعنا في بيوتنا ريحنا تلقل سطرا اقرائما سطرا سطرا والراعي ما واسع، أول وسائر والله ما أسمع من الهاتف الاستشاري ما يشيب له الولدان من علاقات باهضة وعلاقات منهارة لماذا؟ لماذا؟ لأن الحب لم تداول بل حينما اختطفوا الحب ووضعوه لنا بقالب آخر اعتقدنا أن هذا هو الحب هذا تمثيل الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو التداول التداول الحب أن نفعل الحب شو نفعل الحب؟ يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الخلاف والنهاية بيننا كم من خلاف كان درب وفاة حبتنا في الله من الخطأ أن نحتقر المرأة ونقلل من شأنها تداول الحب. وأيضاً من الخطأ أن نقص على زوجاتنا ونعاملهن بجفاء تداول, تداول, تداول الحب والتعامل مع شريكة الحياة وريحانة القلب بأساليب النبوة عبر الشريط المتميز لتسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر.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 الخارج. لقد أقبلت عين الدنيا الخارج. في هذا الزمان بالا ليس له دي. وليس له نظير إنها أحبتي تتفنن في إغواء الناس وتتزين بصور عديدة بتوجيهات شرطانية نريدة والمحصلة صياع للوقات وتفنق في الصلوات وانتهاك للحرمات وعقوق للآباء والأمهات عجبا لنا عجبا لنا أدري عجب ما يريد عذا يشكو من جديد لا شكوى الوريد ويحيى قلبي ما دها نأكل ألد الطعام وألد الشراب من أنعم منك يا يحيى خرج يحيى نبي الله الذي كان يدعو الذي كان حكيما نبيا صالحا فقيحا كيف كان حاله أيها الأحبة حب بعيره الخلاء يخرج إلى البراري يشرب من ما إلى نها ويأكل من الجراد ثم يقول من أنعم منك يا يحيى فانبرى صوت حزين ولا يحدوه الأليم أنا بالذنب سجين أبتغي منه الفتاة قارن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة لماذا حتى نتقاتل على الدنيا حتى نحبط الصلوات لأجل المال ولأجل الفاذ ولأجل حظ الدنيا حتى نقطع الأرحام ومعق هذه الدارنا حتى نعلم أن هذه الدنيا ثانية وأنها دار ممر وليس دار مقر وأننا سوف يأتين يوم عظيم يوم تشيب فيه روسل وردان السعيد فيه من فاذ بالجنة ويحكي عاد يشكو من جديد بل سكواه الوريد ويحق قلبي ما الدنيا امرأة بأكلها الإنسان بالحرام أو ينظر لها بالحرام الدنيا مال يفعطاه الإنسان بالحرام ربا رشوة رش سريقة الدنيا غاني إلام فلسلات ماجدة هذه كل سؤال هنا يا مليكا للبرايا عليما من بالخفايا بالخفايا, بالخفايا, بالخفايا م... تعرف على الدنيا إن فيها, فيها العجب نحن قد البشر خلقا خلق الله سبحانه وتعالى نعيش على هذه الأرض ولكننا نعيش بدون تفكر ولا تدبر لو أننا تفكرنا وتدبرنا حقيقة هذه الدنيا وما فيها من العجر وما فيها من الحفظ الرباني وما فيها من الغرائب لتلذذنا بالإيمان ولتلذذنا ببحبة الرحمن ولفزعنا إلى الصلوات مع الأذان ولكننا نمشي هكذا أحيانا أيها الإخوة والله لا نتفكر ولا نتدبر اغفر اللهم وأدم عفواك ربي اغفر اللهم ذنبي وأدم عفواك ربي واهدي يا رحمن قلبي الهجرة للإنتاج الأعلامي والتوزيع تقدم الخاطعة محاضرة للشيخ خالد بن ثامر سبير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآن في جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والله أعرف تمام المعرفة وأعرف قصة هذه المكالمة السلام عليكم كيف الحال أحنا طلعت من الدوام بدري اليوم تبعوا شيء يجيب معايا طيب إيوه إن شاء الله نساعة ونعندكم إن شاء الله فمرت الساعات ولم يظهر له أثر قبيل المغرب بقليل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 اذا بدلنا من بعده افيقوا افيقوا أفيقو. أفيقو. أفيقو يا رقود ان يا الامر خطير لكنها الغفلة وطول الامل, وطول الأمل. ابناء الدنيا انا لسه شاب والعمر قدامي طويل بكرا بصلي بكرا بالتزم رأيس رأي شباب بس لي موتون كذبوا كذبوا اكثر من يموتهم الشباب ان شاء الله بعد ما حلص المشروع هذا والسفرة هذه الأخيرة اللي عندي أنتظم بالمساجد وبالصف الأول وصلاة الفجر عين من الله خير ويا الله حسن خير ولا يزال المسكين يمني نفسه ويسوف ويؤقب حتى يأتيه الموت على حين غره درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون